117. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل آلَ وأنتم تنبون 118. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة 114. واخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 115. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 116. وإذ آتينا موسى الكتاب لعلكم تهتدون وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتْتِخَاذِكُمُ الْعِلْفَةُ بُطُوًّا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْ ذَبَرِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ 111. إنه هو التواب الرحيم 112. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم وأنتم تنظرون 119. ونبعثناكم من بعض موتكم لعلكم تشكرون 110. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى 111. كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون